احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولي المسلمين يقول ما العلاج الذي يجعل الذي يجعل الإنسان يبعد كل ما يجد في قلبه من غل وحسد لإخوانه الحسد آفة ومرض وضرره على من يبتل عليه خطير جدا. وهو معصي وإثم وهو على مراتب بينها أهل العلم والحسد هو تمني زوال الخير عن الغير تمني زوال الخير عن الغير تمني زوال النعمة عن الغير وهو على مراتب المرتبة الأولى أن يبغض الخير الذي حصل الغير حصل له صحة مال علم إلى آخر يبغض ذلك ويكره حصول هذه النعمة له هذا حسد هذه البغضة والكراهية حسد وأشد من ذلك أن يتمنى بقلبه أن تزول هذه النعمة عنه يتمنى زوالها عنه وأشد من ذلك وأشد من يعمل حسدا على زوالها من يعمل بحسدا على زوالها يسعى لإزالة هذه النعمة عن بنميمة بأي طريقة أخرى حتى تزول هذه النعمة التي حصلت للغير فالحسد آفه خطيرة وضرره على صاحبه كبير جدا والواجب على الإنسان أن يعلم علم يقين أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولهذا قيل عن الحاسد عدو نعمة الله على عباده عدو نعمة الله على عباده فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله عز وجل قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم لكن ما أنعم الله به على الغير لا احسده عليه ولا اتمنى زواله ولا أبغض ذلك بل هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله جل وعلا ذو الفضل العظيم فاذا علاج هذه الآفة بالعلم علاج هذه الآفة بالعلم تداوى بالعلم ويذكر نفسه بربوبية الله وأن الفضل بيد الله وأن الله عز وجل واسع العطاء وبدل أن يحسد يغبط بدل أن يحسد يغبط يتمنى أن يكون له مثل ما للغير من خير دون بغض لما عندهم أو كراهية أو تمن للزوال أو عمل على زوال ذلك وأيضا بالدعاء يزول الحسد ولا تجعل في قلوبنا قللا للذين آمنوا وصلوا السخيمة صدورنا يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء مع الأخذ بالأسباب النافعة. نعم. أحسن الله ليكم يقول بعض الشراح قالوا بأن جنس الصحابة أفضل من غيرهم. لكن قد يكون في بعض الأفراد من بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة فهل هذا صحيح؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تميزوا بأمور تميزوا بأمور لا يبلغون فيها من جاء بعدهم ولا ولا يبلغها من جاء بعدهم تميزوا بالصحبة. وأخذ الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبول الإسلام في مهده وفي بدايته مع الضعف والقلة والغربة الذي يدخل في الدين يكون غريب بدأ الدين غريبا فتميز أيضا بنقل الخير للناس فكل خير جاء بعدهم يعني هذا الآن الذي وصل إليه هذا الخير من عمل أو عبادة أو علم أو غير ذلك للصحابة رضي الله عنهم أجر في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إن كان صلاة عبادة صدقة إلى غير ذلك لم يعلم ذلك إلا من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعم أحسن الله إليكم يقول هل يصح القول عن علي رضي الله تعالى عنه خاصة كرم الله وجهه يقول الحافظ بن كثير في كتابه التفسير أن هذه جاءت على عند بعض النساخ يعني لم تأتي عند أهل العلم لم تأتي عند أهل العلم والأئمة وإنما جاءت عند بعض النساخ نساخ الكتب يا الذين نسخون كتب الأئمة تجده عندما يصل إلى علي بدلا يكتب رضي الله عنه يكتب كرم الله وجه أو يقول عليه السلام وبين الحافظ بن كثير رحمه الله أن تخصيص علي بذلك دون سائر الصحابة من الخطأ والذي ينبغي في, في هذا المقام أن يحافظ على هذا الأمر الذي درج عليه الأئمة ودرج عليه أهل العلم فالصحابة عموما رضي الله عنهم أرضاهم بالترضي عن عنهم عند ذكرهم الترضي عنهم عند ذكرهم ورضى الله عز وجل ورضوانه عن العبد أكبر النعم أكبر النعم رضي الله ورضوان من الله أكبر ولما كان الصحابة رضي الله عنهم حظهم من الرضوان أعظم الحظ بعد حظ الأنبياء أجر الله سبحانه وتعالى على ألسنة الأمة إلى قيام الساعة ذكر الصحابة دوما بالترضي حتى إن الدعابي رضي الله عنه أصبح علامة على أنه صحابي أصبح علامة على أنه صحابي وإذا ترضى أحد على تابع سأله من يسمع هل هذا صحابي أصبح قرينا معنى يجوز الترضي على كله. أن تترضى عن كل مسلم لكن أصبح هذا الأمر مقارنا للصحابة الكرام لما ادخره الله لهم من رضوانه العظيم رضي الله عنهم وارضاهم نعم احسن الله ليكم كثير من الأسئلة في حكم سب الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين ورميهم بالكفر والزندقه والفاحشة وغير ذلك الطعن في الصحابة وسبهم عموما وكذلك تكفير الصحابة إلا عدد قليل منهم أو الطعن في الصحابة أو في أحد منهم بما برأهم الله منه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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ولهذا الإمام مالك رحمه الله وغير من العلم أخذ من هذه الآية أن من غاضه أو كان في قلبه غيظ تجاه الصحابة فهذا دليل على كفره لأن لا يكون القلب بهذه الصفة في شخص مسلم سليم الطوية وهذه الآية الكريمة فيها الثناء على الصحابة في التوراة إخبار الله بثنائه عليهم في التوراة وثناءه عليهم في الإنجيل فالصحابة اثنى الله عليهم في التوراة قبل أن يوجدوا وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يوجدوا هذا الثناء العاطر هم الآيات التي فيها الثناء على الصحبة الكرام في القرآن الكريم وذكر بالفضل والخير والنبل والعدالة فهي كثيرة جدا في مدح الصحابة والثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم